أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لا أقتولك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسقت إلي يَدَكَ لي مَا ما أنا بباسيق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 رسوله ويسعون في الأرض فَثَادا أَيِّ يُقَتَّلُ أَيِّ يُقَتَّلُ أَوْ يُصَلَّوْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْلِمَ فَوْمًا الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن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 عشر كان عشر كل حي يا فرتاندو وحنا كم إذا عشر هذه انوس تفسير ونا سبع سنوات فيلك القرآن الكريم كا أفرجت ون آية ضدنا ككما آية ضدنا اللبات نادبوك بالابن آية كنام إذا من سورة المائدة آية أفرتاندن وأقول أجيهاي من الصورة نفسها إصلا صورة المائدة كمذا عشرك عشرة ذيكور يكوح يرسيها فقصوا بالله يا أيها الذين أما نذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يفسطوا إليكم أيديهم إلى آجلا عشرك بعد حديثا لقد جاروا وهي حمية قالوا أي سمين جريء ولن بعده ثلاثة بنائي وقف كوز قاري دم ببني آدم أو قرا قال لما كذب قال لما دم بودافسي دم بواح على يداويه يقف مسلم الله ترين أيه دم بق هو يناديه دله هذا الحلاشان خدنا ندخل نفسي سأل دله يا واقر دواي هاي يعني ما بيديشي إنه المؤمن عاد أدشت سلال لبوه كلها نبيا شيئ بيدي ليل نبي الله الزكري نمو دارو إسن النبي هاي عيالي اللبدي بوها نبي الله عيسى واتين وكشاكيني يقوش كوري جيه قري قور قري يسيني قور عاندوني ايه خدي بالبادية ايه داعي قصة وقصة بالله بطن نايم الحمد عليه سلاته وسلام ايه كو سابساني inaa dilana ay doonaan waxan wax la sheegay ahayn ka tir badan أخيار هاي علما akhyaaraha iyo ulamaaha sidoo kale marka sidaas ay gafka oo dambi laga galo ugu xum fiya dadana akhyaarta oo dad la dilo ugu xalisam nabiyashii خساده نوعه هو إيه مرك الدل إيه قورة إيه إجدل إيه الدوغ مميز للدوغة أي بلاباتي تاريخان ذات كبني آدم كاللي عقفوه لباتي اللقاب بيرمو عاوي آدم و لبا إيه أفري دلين و لبا بقول للاباتي عبيل يقبر هذا ما قابل يقبر بلا دلين ذاتك أولي عن قفته دلات aya waala dilay lixdi mid kamida oo aabi waala dilay lixdi mid kamida oo qabi kulka jilka siduu u أو iyo xaqdarrada uu ku dhacay khayr ay bani aadam aawladu aadam allah waxa khayrka badan wa qofka la dulmo midka daalim kana wa هما هؤلاء الوشيقة يا ابن اسرائي أمد انت ذيك لنا والله قبصة قال تعالى الاغوح يرواط له ايها الرسول الكريم وعند رسولك شرف طلعه واخريده عليهم أمد هذا الدوش هذا نظى أبني آدم آدم اللي بدي سيوي الوركودي وين قبضنا ووركو عور وين بدنا ومركة تاريخ البشر دل باللوضي ولكن لذلك أسوك بالله وليسي الظلمي فأسون كان أمركو نوساكي عليه الصلاة والسلام وغيري قفتي أموحي النفلاه بني آدم كليت وما والظلم اللي قد لها وحاديلك قيب كله كاديل باقيب كله لأنه صنى القطلة دل إساقون إتقانجر منك الجدائيو إذن دل ظلم اللي مروضع يا قارتو باللهوضاي تاريخ الله أيها الرسول الكريم وحدكو أغريدا عليهم أمد دوسا نبا وعينوا نرى خبر إياه نبا كلا بون خبر حذيل لا يدوار عادية لكن نبا مركي الليلة يرا وأهل ألس هل بين القرآن كقصة مرنى مثل قوله تعالى قل هو نبا عظيم صورة نبا بينه تجدون أما هنا بيننا اما يتسألون عن النبا إلعاوه كل مركز النبا مقفد وهو الروي والعادي أخي النبا أبني آدم آدم لبديس في القابل إيهابي واركوده ولا يسكبضنا ومددو شهدك وآخي بالحق فنم الله أغريه سيدوا واركو اللعبه ومحن الله قلبه ومحن الله قدرين كل حقواتين ونري الشيء الثابت لا يتغير ولا يتبدل أي عقل يرى كل كائن تأثيره أولا عليه أذا وحنا كذرين وحنا كلافين وما تدش هذاكوا أي وقت أخاف ره قربه مشكلة ما شيء كذب اللعاباتي لإله مركي اللي هي ولا بوله وحوي آدم هي انت اللي بوله وقابيل يا هابيل هي اللي بقفله ومضبا اللي بدوره مثلا هاي مرايو ايه ربه وحوجه ايه انه يجعل الله شكوريه قبر الله كما وحا اوال <سؤال> دبعه ويلك اوالك اللجيفة اللعنة كل قاس الله اصلافه قبليه وقبلي قابل اللعنة راتينا لجل هابيله قورسلو قبلي عروشك واجرتي هابيله قابل ها قورسلو تدكي اوالله الليل كانان هاي ينزرين وحي النفتي سأصوري سي انه يقبر الله انك في حانته يقبر حق u tirso lay ku u yee labada gabdhood baadiyo hooyaa mooyagna xalani ga ila oor jiiftay bana quruubadan ta kale gurso ma la yileen adiga markaa joogay aadameed dhalay waanadi markaan la xaqbu ku leey xaqal ubu waa xaqan nubuwa abana oo yey nabi nabawi kulka abannimada in نبي magluud xaq u إذا هو يرسلنا إلى هذين جلاء قادل أغارك كم كان عقبر تاسعين لذلاطين أذى كان تاسع سقر غرسنا يالي ماي ما كله بكف كوجير عسني ما أبا عقني ما النبي دي دون لبذا كوجير لما لا تسوى كوجير مركوكل حواء أيالله وقف الدرد ماشي لجوه يا كرتي يا ما كان كان هاذي لين في عنبو ورا نظف اريو ورا يبي ماشي كان قربان لين ايه باله وحن خوني ذا الله ما ورگيناي كانو صبولو لماذا كل كا وخي و ما و خايساي او صبولو كو تشيغي حدو هذه يا نفس لله اللي موضحينها يا هو غانسمي اخلص ليك اتاي كان تاعكما اذا هذه ماشي عرابتي اللي جايه وانتي هذه البال قرتي كارفي والله ما هذه غرتي داماتي مركوا غانسميلا حداه لو دي ابي هي بو دي نبي دي شينا واجبي الله ابو ثين وادي وحو غو كان كديي مرك كان دغديسي لا قبري او غرتي ابا وحكومي اسنا انو حكومي انو ديلو لا أخطر أنك وكود إلى أيام كيف يرمحني دليل إنما يتقبل الله من المتقين أنا أقول لنك بقية هناك أذيك أن أردال باتها أقبر ذلك أنت الأقبل هو قربانك أول بات قال الله علينا إن أبقى بها ياشيها إن أبقى بها ياشيها إن أبقى بها ياشيها إن أبقى الله ياشيها وكل هذا أرداله والنفط هذه هو كسحوته مركوا شرك أفرأيت من اتخذ هوادي سيبوه قانسمي هابيش الديد نبيين دي ألا نديد مش هداله وهوادي سيكا الله يا شي سنوا الربكرية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فما يديه من بعد الله إذ وقت قرب أي لفظه دويا قربانا ذا فتقبل قربانكي ألا لو غدوا دا لا اقبل اي من احدهما فظلمتكم فاللا اقبل و خا ولم يتقبل قربان لما اقبل من الآخر كيك لو قايله قال هدي لا اقبل وهي و يري لا ادخل انك و طيب لا اي يا ترى كل ما يقال وني واحد دلي لما هرغ سدو واحد دلي يا واسده كل قصة تسكو وران بدون به شيء والعلم عند الله والراجع من تلك القصة شيدان بني كان هو جامينا يجي أضوف صدور له تجي كل كأديك حوي شنبربو يتوكل شيدانك أصمد عيدي لا رح بركي يقول لا رح كلكودا يجي كل كأديك فكري شنبرب ما لا ما حد حضض من بس مراه وياك أصمد يشوفني لا رح وين كودا تسوني من أي شيدان إذا نرجع iyo u arigisi raacday taqsaday ariga u halkalaayo nabad ku jifa dhagax barkan barkan riyo badiyaha dhagax waa barkan jirni miski kooy soo qaaday korki uga day basmari taqtu lanaka waa ku dilaya qala wuxuu yiri واي in maam hadu ku dili sababka oo wax lagaaga aqbali waayay نبيه ما نوه قانس لها بي دينك ما كل قانس لها بي فقالك اوحا وحا, وحا اقبلي واي تقني ماذا مركي لك اوه ايوه اه الله كعبس قال وحجري إنما وحك لما يتقبل الله الى وحك وحك اقبلا من المتقين فتقال لك اقب وحك اقبلا اذا هدأت ربتيك الى وحك اقبلا انه يالتقب انه قنس قوة الاغري عليهما ذكر كذا نفأ ابن آدم آدم الذي يسوي الخبر ويحصله بالعقر أنه هو أغري يتقرب قرتي يدوئيا لم يدوئ قرباناً يدوئيا فتقول بلا تأخذي اللي أقبل إن حديماً وهو هابيل ولم يتقبل لما أقبلي من الآخر وهو قابل قال ووحو حدي هدي وحلق أقبلي وإيه هل بود انت تشفي نفسي سودانا لا أقتلانك وأكد حالك هذي البعير إنما وعك لما يتقبل الله إلا هو وحنك أقبل من المتقي تذكر أنك أبوحك أقبل أنك بقى إلا إن باصتها حداد في سد قابل إلي يعني أولا لك حداد إيه في سد يدك قعنت هذا لتقتلني لكي تقتلني إذا صدرت ما أنا أنك هذي الأهمها في من في هي قد جاء عن تيده إليك أبي القبيلة لأقتلك إن كنت في الماء كتلاك واحد من السماء أنا سحقيها كسجن لماذا يا هابي نحديني ويدي إني أنا أخاف الله إلى وين واحد كأي أنك ليه ليه رب العالمين أم إليك أبو ريح هاي هذه واحدة إلا لغروة ان إني وعن ربا أنا جاهلة أريد وع الرضا أنت بوه من الضميمة دو وقيام لا تكتب كابوينهارتي بسم بسم قتلي تلدى دلد ديشة أنا جا دم بيجي كدرسا إياه وقت مكث كافي غرة الحقد دله الابه العازيزي اذن بيجي عازيزي ادين تددي اذ الله تددي أفرك دم بيو اذكار شان كله أنيقة دليلة، أذيبوش شن تجف عن ان إن الله وترتب رب رب ربا، لولا صنعك عنك وفيدي في هرم قوا، الله، عليه قبل عالمين، أول إديلكي أقول تلهاي مملاه، أريد وح أنت بوا، ان الطغيان للله فتى، بأسني دليلة يدقف ككداشة، وصيكة أذيع اسمك كان يقولون بحق يديده فتكون هذا من اصحابنا انت العذاب ايه كونا نقول من دونيا و ذلك عذاب كان قولا دونيا ايه جزاء والمين دادك قردارن اما القتونا من هذا الظالم نقول ها ليه النارس كو عذاب جزاء والمين وأحيانا خير بتيه دولة، أو قلبي دي سلامة حيا وكجروا إيمان يا إسلام نمي يا بني ماي كجروتو أنت ساقف اللعن، وعن يوان أنت ساقف اللعن، هذا شرع الله وهذا الكبقو يا موكبقو وعن وجهينا يا موجهليه هذا بكم سمين نفل نفل نفس ولا تشرد نفس معك تقال إن النفس الأمارة بسوء نفس حماه عن أي كفر أي مايسو إذا نفتو ولا ردا قال فطوعت وحيو قرته له قابل نفسه نفسه سوى وحيو قرته كذير زي قتل أخيه ولكي هذيل جليدي أفقته له إسلامك وواد لي فأصبح قابل وح النقض من الخاسرين أنت تعاقب بعضي أدني آخره الخاسر قال له من لمادير من كربا كل عليه إبليس بعذوف سلي ولا الكيودي لي فطوعت وحي أقراطي له قابل نفسه الخبيثة نبتيسير حميد وحي أقراطي أي كل رزق قتل الأخيه ولا الكي هابيل تلو ديله وفقت له إسلامك بوعدي لي فأصبح وحو النقضي قابل من الخاسرين أنت سحب كتبه وعي النقضي وقف دونه دونا قيب وكله، كل كمركود لي، سيدا يالا يا دوجمي عبار لما يقال، سيدا يالا، أذاك قيسك هو حي قرئ يا كل كأنتوا لا عايزو، أذاك وامقي حج بوجيا، وامقي سيدانو يالا، كل كمركود لي، وشغات، عبارة دولا وريجستي واو غي، كل كأوليسكي، هي أوركي بباطل لا كل ماي، كل كأفضلامين بعد cidii mushkilad atan qortiisa logo bilxila ila hadda laba to ko soo direy nimadii tu ka midnaftaa alla ka qortay si kala marku arkay inuu kan dinday iyo dulka gafuurkiisana ku qoday sidii oo isticmaalay garweyntiisa safaradii qofas u muuqanay idii ku bilxiyay intu kale gaajood jireeliyay in tu qabti kulri aaytu fi qofas idii ku daday kaninta قال تعالى خذوا عوير فباعف الله ألو عصابي غرابا تك يبحث فاجا في الأرض نلقي فاجا وغدا لماذا هي ريا تك إنه تصي هو قاديل كيف حبك يواري كأسطر يا سوا أخي ولكن ما تجي سوا ما يطلع لهم هذا عبا سوا عورا فيدي ددي اركيده قوفك اي كوتاليا كاغا لبدوا مينه وا الله فيرين كرما منكنا كبدان حكمرك نبتك بعدا ولا كل كان ميداشدي اي اركيدي كل كان ما خا دحايسا الا فيدو يا لبدوا وحن كل كان جامع اسماقعي اوردو اي لهي هو قال يري أعجزت ما هو أن كتب الرحمن هذه أن أكون هذا مثل هذا الغرة تكهن إن الله مثل الغدرة ما كتب الرحمن هذه وفوارية أن جوجو سوات أخي ولا القيمة فأصبح محن الغضي من النادمين إلى عبر بوذي ما تذكر لغويه في كل هذه قيل كقوم مودي بالكيسي هدوك قوم من لا إنك سيعنفونني معه في الليل هاجر التوبه وقد مر كف كبيرا من الذنوب وتنو كره سر دد و ما قوا ندم كما مثليت صدق عليك الاول اولا الاقلاع عن دبغ الله فوق الصوماله مرش لا بعدنا عزم ان لا يعود يسكن الى ندمه لو ان اني اتصومها صدق سو ندمها افر سو رد المظالمه امرك صدق عليه لما حدوسا إسجيني أمن منك أن أجد ليداتكي وسنكع في طلبين ولي فارك مقضنا إذاً هادي ندمكا أهادي لديشي هو, هو أنه مقبف الله وكذيره سدع شرقه ما كان هاديكا لديلكي وحكاقه وما ودي ما وديدي أواح بداودي إياه أحدا من الدفن إنه آسوا هي في مفاصل حمين فبعث الله إلى وحوص وبيعي هراب أنتوكا يبحث فيها في الأرض نل كجديد اللي يريه تكاهرو إسكتوسيو قابلة كيف سنا حبك أسواري ودوجاي سوا تأخي ولكن ماكيسة سدوا صراي على قابل ببراروي إن أكل قابل مغليا ولا تهوجي أعجزت ما وان تبرح مالي أنا كونا إنن هذا ما كتب رح مالي هذا الغرة تكاهن مطلع ملا أو فواريا أنقريو سوا تأخي voi, kun minä kisa, hän on ainoa, joka on nauttii minun nähdäminen kuinka kaunein ja hän minä من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميع قفك النفس بدعيانة نفس اللوج بدعيانة وابنتها واعقراها حديث ونالك أمولك أيقود لي أوت قصاص أمور ذاتي أوت سعادة في أنانيل ما ينجد قبعة يقبع نوالا يس النفع أن هدوء منعي كجهد منعي أدرى لمنعي تريش عشان بيو غائلها أصب بخت لها طب اسكن حصارتي مهلك النفسي او خطر كسي مر الا مر كات قضى تولم ادون اولي محل اجريت بس ايدين شو اولي وما فكان ما احنا في جنات قال تعال حبوه من أجل ذلك تلك وقابيل سنيي كردرنا عسكرنا بني آدم بني إسرائيل ايد تلك حراره است وفريم تقطرون الله من قبله إن كنتم مؤمنين أي نبي ياشي الله إيه أخيارتي غيرك فريسي من أجل ذلك قفك إيه قرد الرضا خرنا أمع ذلك بل إسرائيل ناي كعاذ ياشل أي كتبنا واجبنا يبيري على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سدو شوضا وعنكو واجبناي أنه أرنك إلوياي من روح قتل الدلا نفسا نفدلا بغير النفسين نفذ نفده شوال لا لكن نفذ نفده من على دليل في غير النفسين نفه غير حد أو فساد خربوداد في الأرض أو نفته لوك خربوداد إذا بالكفر والمعازم ولا دليل أو في كذا ديكهم تلاما إنه كد لا دونعية إنه كد عدونعية الكارية ذات كذا فرخ ماينعية وعكسه كي عدد ويد ولا أو فساد حدا فساد لا دليل قصي اللام أي فلاصة بلك القديسة والمعازي والمعاصي أي الكبر الشادسي فقال إنما وحولة الدنبية هيسا وقتل الناس دمتنا فيها جميعاً دمانتور ومنطوحة أحياناً نفنولية نحن هو حولة ما وأما قصة أسبوع فيه قفقاً حنونية الضاهي هي الجرية عالو تبقية الدقار تبقية بيو طبعاً إلا هل تقيلها لأنهم قفقاً وقفقاً جيرتين تعانداتك غمتين اكرنما واحد لا اجرته يا ذيكا الناس جميعا دبنوليه جميعا دوانتو ومنع يا القفقه نوليه فكأنما احيا الناس جميعا كل بني اسرائيل مركا يدينك وقدتن ذل قدمين اياك نجح لي فوقي يهود مر قال تعالى حبيو يتمد بني اسرائيل ولقد حارونا جاءتهم إن يتم بن إسرائيل يهود وحاطم رسلنا رسوش عنه أي أغطى منه بالبينات معجزين على عدولاتهم وورك وهل سوقريه وقالت يورك إليك اللسوق هرسيه والله شاق الله بان ثم هذه رسوشي أغطى منه الكدف إن كثيرا ومنهم بني إسرائيل الكاملة بعد ذلك هذه رسوشي ورعب وكانت يكاقضا في الأرض دولك القديه أي إلا مسرفونك على بايه بالكفر والمعازي وحتى الان ما زالوا وعافر صديقك اليوم وطاعنا جدا حزين لا أركبه التلفزيون كافير زان يروح خربوا عيا أروح الله ينعيه دتبر بري نعيا كريت جنني دات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لا مصريفوا واقع قرانك وصدقي إلى يومنا هذا إلى واقع جل أن العمر وذياب هي قص هي لب ميزن واللي واللي من اي احد جديد منه ان يتركونا ميسا وحتى لان سدف الباغي كيهين مدقبانا ومسلكو لغناء اولا اقع سريي والا ادبيي هذا ايه الواقع ايش قد سمان ايه عروربا قروح قصيريسا ايه انا بابور ايه خوي الماريناي من ايه ذلك قد اتراد ابان كتبنا واجبيني على بني اسرائيل نبي عقب اولادي ساكوركوضا انه ارنكينيه ايه من روح قتل دلا نفسا نفذ بغير النفس نفوؤ دلعيان أي أنجرين أو فساد قصي الله بين فتاص ما يس إلا دلعيو أي أنجرين فلارله جريسة أي قصور الله بتج فكان نما كوحد ليمح ولا دم جاي سوى قصر الناس بدلا جميعا ذلك ومن روع أحيها نفخ ترك جيته بد بادية فكان نما وح لا أجل جاي الناس بدنا لي جميعا وما نظوض ولقد وحرون جازهم من بلوا إسرائيل تمت خصوننا خصوصاً هو دير من عيال تمت في على الأرض ثم عيال تمت تدّب إن كثيراً إن بلن أو منهم بعد ذلك معجزة على هذه الأرض متقدّل الأرض للكبديسة أيلا مسرفون كل حد بيان بالكفر والفساد والظلم وطق يعني وتخرين وحتى الآن ما زالوا إنما جزاء الذين يحاربون الله وعلى عليه سورة ذاتا أعطينا سورة المائدة وأعطينا ذي المدنيون لمن المنافقين أحرم بها رسول كوييمين هدوي ما مدينة وقوي ما دين إيمان بها رسول ما له ما tayku no lan jir marka madina loo qarramayow oo qabo wayay had qalin baaxanay xawdi وروينا qaban waye alaasho قندو urweena baaku dhacay iyo qando marka saas Rasul ka calayhi salaatu wa salaamii ir ordo gel jaka oo bannanka daqayoo muslimiinta lahay soo yiri nuu u biya markan magacooda loo oran jiray kolka ninkaas ageela dhaqaleen jiray saabi dheelee noo soo qabay muslimiinta oo loo kulmiyay ordaan ee hada iyo ka idi kaaba maashi way tagen dara iyo waan qarjige luunayay garan waayeen xoolaleen iyo ayeen geeri اشتحابيين قوراين قلين قادم حقين لا هذين قلين ما قلين لا هذين انت ايدن بي قلين اولا مركاين نبيقا او يما دين يقول ايمان كوضو لفاقين لفاق بي قلين ومنافقين مركاين لبادي شحابيق قلين قلين قلين ما كان اذين قلين قلين امو تدين صحابي أمرك يدلان نديك بل بي حلال بيك إلا قلان عين يأي قلان هو قتل جالي هنا قضوية خيانة كبيرة سنبنيو ما يكون حكومة لأيضان قوة قلك عن نبيك انتو اللوك يا جعانك جريب ومالكو كوية مضيفة ونولنو انتا قامها اللقاء قريب يا درب اللوكو كوية حارة شرقية شين مدوك مدينك حيقة قلنا عكسوا بحث إياكو على وربيا ناسية اي نفتك بحث موحى اللعنة يحكم كاللغة دي وأدكيه ممن كجدو بي اي منافقين تا اي سحابك الدلي اي قيلة داعي اي صوبنا هبانو شاكي اي دكار تكاري سنتم بي بي كلام قال تعالى وحى اي اوحي اللمد أبالكو ذا دا جايزو انما وحى كلاماها جزاء الذين كو يأبالكو ذا وحى يحاربون الله الله إلا تقلمين ورسوله هو إلا تقلمين مركب حربة الله ورسوله عدى قافية أدي ما أبلاءك إلا ما جارزين كتير خسولنا ما بنور جن وجرة كل كم حاربة وامحى المعارضة والمخالف كل ربي الرسول خلاف تيد ودي تيد فقال الله عز وجل كل كم حارب وحال جرة حال وحالي الرسول خلاف مسلمين تدن كان لغة دور وبها إنما وح كلامها كزاول الذين كوي أضل قدر وعوض يحاربون الله لما الله ورسوله وكل إسياني مخالفاء لي رسول خلافه محاربه أنكتو حدنا ويصعونا سعونا هي في الأقل يصوبناها بأنوسا إذا قلتك لي سندن بي قال تعالى وحى يوحي الله من أبالك هذا بقيسه إنما وحكلمه جزاء الذين كوي أبالك هذا وحاوي يحاربون الله الله لا تجعل من ورسوله بيلتاجل من مركم حرب الله ورسوله أدي قافي أدي ما أدله داي إلا ما جازين كذب رسولهم ما بنول جنوجيرة كل كم حرب هو معه المعصية والمخالف كل كعبد يرسل خلاف تيد أودي تيد تقاله الله أرتمال كل كم حارب وحال جيرة حال عليه رسول مسلمين تدان كنقطة دورو بعها إنما وح كلامها يزاو الَّذِينَ كوي أبالك وذوعه يُحَارِبُونَ لدك أهلم الله ورسوله وكلك إسيانية مخالفة لرسول الخلافه محاربه أنه قطب حتى نهو يسعون سعون في الأرض أولك القديسة فسادا قصي الله حتى إيا خيانه إيا ظلم إيا قتل صومة صمين أبالك أفر كل غضاله أي قتلوا إلا ورجفوا الله أو يصلبوا لجلد لضرب اللجو كاوية أو تقطع الأجرة أيديهم كما يالك هذا وأرجولهم اللجو من خلاف الزامر أو ينفوا إلا مسافريه من, من أفر اللي يلي. الأفر تارشي أو ينفوا من أفركا فق هذا اللي ما رجيبة ليه قلوا حيلة ينفر تسع أو أولا سبعة فاي إمام المسلمين Min kamarka muslimiinta oo gal milaya aya far tacala dooranaaya kulka dambigay gale iyo mid kulsi leeyahay oo qalma aya far tacala dooranaaya ala sabilillah qolona maja. leeyeen maya min kam faalada aliyo rasuulka Alla meejik muslimka isu taagay gafkay galeen bala marna مرنا وحضا يبعا يانا وحما دينا مرنا وحنا مدلين وحنا مدعين أمني بيكر وقادين ووضا كي عبسي قليانو حقا يتجوك اللين إياداتكي بيديبا يانا وعبسي قليناي أفرتها سيدنا قون كارتها حدبا هدا ولا دينا هدا يوحنا دينا وحنا دعان تعمق قريب يدلبا ليس قدراني هدا يوحد دينا, دينا, دينا لكن حوالا دينا محله قرايا حد اي واحنا ديلين واحنا دعين لكن جد كده يفضيان واحنا لو احنا كان كان او يوفو من الارض ان تلتل تحيل يا الى الله المقبلات او كل كقفك يغليان يا شو يا قايه اما المسلمين بقى كل املكوا يحاربون الذي قال ما يالله يبوي ورسوله الذي قال ما يويسعون سعونا في الأرض يقولك جذيزا فسادا قصي اللب أيقتلو إلا الله يو. أو يسلبوا الذي الدلو قرينت الوعل قتني معروك وينايا أنت الذي لم كور صدح مالمط أرتمش عكوا خندين أما مرك الذي لكذب ما يكول مرت شعكار لسه وما تها أراك تو يجو تزير هي هي أو, أو ماذا أنت ذكر لنا؟ وعسى الجدير أي الوعظ جرينا يا أو يصليبو، إن لم تلد أو تقطع إلا قرو أيديهم كامريال أيديهم كامريال كذا ورجلهم لغو هذا من خلاف إستوامر أو يفول اللي يجيء باللغة إله من رامي، كل كمثلك تكينه اللي يجيء أنت بشر اللعساره أدنى لغة كبيره، ذلك أفتاح شيء نشأني ما يخيل ما انت ودونك آخر عدد قوّة بيا ذلك كأيال الله مصون هذه خذ يمدلي وحور مصون في الدنيا الدنيا ذا جود هذا شافرت أسمتك إلى دONO أيال الله بالمرين أيال الله محيلا يين في الآخرة ما عظيم ويت من رحمة الله على إبادي وعاقملا تكى ينقف قوّة سلماني ان باب توبة الله فريه او وحدي توبة كيان والله دافعي قول كواحد الملك قال تعالى خذوه إلا الذين تضعن كجيران ثابو كنغذا يقفق الكلام قفق الكلام بيكنغذان ن نعه هذا حديث ليه نعيه قلعيه قلعي قلعي قلعي قال ليه شديه طلع حسين سميع أنت أنت المقديم بيجي مادام هي ذا و حين لا دونها لا حكومو حتى اذا يهرن يبن قعن لغو دغين خا لا ييلاي الى الذين ضد ما انا حبوك النغدي قسكه اي سميه قرماي من قبل أن تغذب علي شرطو الى جبال لا درين ولا راضيين كل حين لا ايرينا ياركنه قعنته لغو دغين وتوبتك ما يرادي قعنته هو ان من قبل أن تغدوا كنت إذن أودين هرتب عليهم كركوضة فأعلموا أقاذة هدى المسلمين تيتين أن الله أبي أولا فرتوه ركو حكومي أيها غفور لهم وغافي فأهمهم عريسوا <تصفيق> يا أيها الذين أمانوا تقول الله مؤمنين تؤمنوا تليئي أنت إيمان لأقوي يا أيها أي سد عشاء الله أمري كويتغوا لهو لابا وابتغوا إلهي الوسيقى صدعنا في سبيلي يا ترى ما هي التقوى وما هي الوصيلة وما هو الجهة التقوى أعبداً بين سوى المرتين والتين من النار لبداً رفباً ككومنتاً امتثال الأوامر واجتناب النواهي سريعاً لبداً ككومنتاً إلا وحو يالكو يري إلا وحو دافكو يري لبداً سأدنكو كو ككومة إنتو يالكو يريال إنتو دافكو يرينا داف يري إذا قل وابتغوا إليه الوسيقى واحد إلاكو قارتي تنب ما هو إلاهو حلقو قارايو الإيمان الصحيح والعمل الصالح نحاء دليل بقوله تعالى في سورة سبا وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالح قلق الإيمان الصحيح والعمل الصالح يا وصي له ولقوله تعالى والعسرين إن لسان الله في غُسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة في الدوسي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوّر لهم حصن مراد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحت الأرض كل قصي إلى لهدوء الإيمان الصحيح والعمل الصالح ولا منهم أعلم أما الجهاد في سبيل الله وأولي يا مسلم بالله ذرعي نجد رواه معه لتكون كلمة الله هي العليا وفنما دفاعنا في أهل يمالنا ما كسر دقال حقة لكن مركز الجهاد لا ولتكون كلمة الله هي العليا جوابت النبي محمد بن عيوت يسلم الله تقال لما فاقبى فانو تقال لما فاقبى النفية مال دافعية وفح الله لمنها خبا السوسو لمنها فاقبى هب هي قرق بسلح وحصدا في سبيل الله معها أما حلد له أما هو حد له من قاتلها لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذن سد حداث الله وابتغوا إليه وصيلة وجاهدوا في سبيله معك ثم بيه لعلكم تبيحوا معك ثم تفسير خاطئين دي الله ثم بيه إركلا لهذيه عنجر هدو وران قورا هين يعد قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الدَّتْكَ آمَنُوا حَقَّرْثُمْ يَيَيَوْا اتَّقُوا اللَّهُ إِلَهَكَ ويتنا بالنواهي وابتغوا طلبة إليه وعد لا اضطربت الوصيله من غارزيه وهو الايمان الصحيح والعمر الصالح وجاهدوا دقالما في سدين إلى دين في سكوريل ديدا الله تلو دقالما لتكون كلمة الله هي العليا صدع الامر أمر قلتان انكم لاحظكو عديهن ان تبلغوا الليبان ادوني يا اغربا الليبان جم من الذين كفروا اذن كفر الحمد لله يا سيد الوقع النفسيه هي قف كا كافر كا مركي اخيره لجليه الدنيا لوحيه والله مديه والله مديه والله مديه عندي ادي قعدتي سلكليه سغسكني وعلا في سغفرنا ايوه ليلي كل كعذابك ادهكيسا هو الدنيا لوحيه هذه اللي بغت كفرا لا هي قال تعالى انه وحي ان الذين وقع سفروا حق دينيه لوقر ان اللهم يوسغ ما في الأرض للكة قلية سوى حيالة الدولة سميحة لديك موت يا الله الناطق هو الصامت الناطق حولها المنوي الصامت حولها مصبرتها يلعقتها يدعبك يا بطرولك الدولة هو حيال إذيلك هدي قوان قالوا بيقعان تلو قالوا ومثله وحلاقنا معه اللجل ليفتدوا إلى إسكو فورتان بيشي واحد عانتوا ذلك اللي من الغيامة عذاب يوم القيامة على ماذا قيامك ما لم تنسى عذابك هذا إنه يساق فرطان حديق عانتوا ذلك اللي قالي ما تقبل منهم لقى أقران ما يلمان أولا مركبوه الرئيس حقي وحكا كينا قيامة, قيامة اللي تاقي قيامة صيدة اللي قدتك عن أول وقتين ولقد جيتوا منافرة داك ما أخرغناكم وكلهم أتيه يوم القيامة فردا عزيزه وكاوين وبجاقبه وعذا عدد يبقيها متى يساي وعن حق لكواركيس ونريسه ما يقول ويأتينا فردا مركه وما علقه بمستحيل فهو مستحيل وعن سورة قالها ينوحيله إلى سورة ما مثل قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب سمى ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمال si samil xiya xici gor nuugalayay rabdu la xiray sooragan idan xorto waru waxan lagu xirey gacantiisa kuma jiraan oo waa qawli hadii uu ibi san liyin in furashada marka madaxaaga furanayso qofka ku haystaa iska furanayso مشي راضى الضال يلاه يا بسالابي يعني يسقو فرنا يا مبا كان يالي وانا ديسكفورتي منك دي اديسكفورتنا يزق او حكم مغنا او دوسو كرديسه منن كاغي يقول هذا هو كايند كل كا وحا كويست هو الهي او صلي الحقيقه كاينيس او صلي الله حقك كاينهيسه و لله ملك السماوات والأرض وما بينهما هو الهي المصير كل كا موح اله ولهي يولاد الشرق هذا ما يجب ثالثا وحف قاتل لالوش يا سقجان وحف انتي وناخري أدون مدنا لهين ألا ما كسورة كشام ميا وعلى هذا وحف اسفرشا ليرا قيامة المجرد وحف ليس كفورتان لما هي ألا سقجان كاسل لما هذا وحف سن لهيه والله سيانة وقصد الله في قولي إِنَّ الَّذِينَ وعى كفروا قالوا لوي لو قر ان الله ما يسغنا تيجا ما في الارض تلك جنيسه واكسغن سميعا دمانهم ومثله اله الا لله ال معه هات ليفتد الى يسغرت به وحد ادونك كسغن من عذاب يوم القيامة عذاب ما اذل لغيه بين ليله اليم يريدون وحي قالوا دوري دونا اخيرا ما أن من النار النار تاينيكا بحا وما هما بخارجين وكبح منها النار وله عليهم عذاب عظم قائم جوكته مر باللغين الله بليس وعليه هو رب الباب ماشى كل متى واقوم بدوينه وجوهه وعلانه إذا صبح ماش الباب بلا الله فرعي انتهى يوم ميزان ليسوا كيرايانات الباب كما مركى ينادن قبل لغوسينال وصدق الله في قوله حل صومي بالكفار وما كانوا يحلو سوء مصنكوس من إنجيل ما كم الكلج لغوية مركا عذاب كما مركا أمر مهم لغوسيفيو أما قليم لغوسيفيو وحقراتها هي اللوغوية هي اللوف نوفك هي هذا الحمضة كل يا مالك اللي يقضي علينا ربك بعد ألف سنة أي لم تارم المهدي كم سنة أمانتا لين إنكم عاكتون اخصوا فيها ولا تكلموا لق إنك أنت العزيز الكريم هذا الكحم احجب بابئنا يا امورالك يا مسكحة الدلاء يا امانك خربا يا حذاب مهيل حذاب أليم أما عذاب كان عذجا لفوه بعضين يذكرك جوبا يا كاسنا مراقي يا النفط والجلا يا عذاب نفسه اليره فلهم إن يريدون وحي ربان أن يخرج من الكبح من النار النار تكبحه وما هو مزاه خارجينا هو كبحا يا من النار تحجولة حجولة ربان فلهم حيله عذاب من عذاب مقيم جوكته وصارق وصارقته تقوى كنا أنا جاود أقوله أنني لا يمكن حريص بدن إلى وحه يرتجه رغية ذو مركونة صباح النهضة عن تهلكة قول إلى عن تناوره عن ته حتي عن فن أو قيمة لتج أذكرت الحلال نسويه لكن كل شيء عن توب النقطة قيمة دفاتر الجيشتين وحى الجيشتين دفاتر هي القيم الذي كبلن حدوقة عن عص مختلف جاي أما النهيد وحبابه الله جيده هم جيزكو صوت قبان لقري خبل باوهر روكاته للي كعانت اللقاء قوين مايه وحي اقاب لوك ارتانه وقال اقابه ايه وعقابينه وقال, وقال, وقال لكن متك اعوانيما انتو بهم داي اقل اسلامي الدريشة وقال لعي بحيان للي ارور صدي كعانت اللقاء قوين ايه فرق قود ايهواما فرق قود ايهوح ويهوالا متك كان وحاضي ماركو وحاضي ايه كوسم سلم او دغالي سو رسولكم مولا ان اعراضكم واموالكم وديماكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شارعكم هذا حرمه لا سوقرري اقل اسلامك ايوج جبيي هذا نوي حيالو قاطي وحا لا يابا كانو أما إسمه أما هذا قادم أتو هو نفسه سكع قطعي يوشك على تأولان فوقه إنه دريشة دي جبيه كل كقف كا كانوا أوس ميرطي أم نقال أو ج جبيه تكله كل كهذين ما واحد يا طرا قلني حال هذا البال لا جب صدق إياه لنا والله قطعي كجبيه مفارق مياه كمية كمية سو بس دي مع هذين قفوا يه إلا ما هو بعد على الأجهزة الحكومية Kolke bilis narrativo, pavurba, jillugusuvo, bogu, allu, bogu, koro, fardalla kirjou, megaella, dell'e bulburju, tuki vallagobaja, kanalla iraja, kanalla tumaja, kanalla kabiraja, eli rivaalla, kormindi, uskutsa, tuoda, ba, إيماش على لغة دغمي حتى فكنا بيتقلي الرود إلى لما تجيب واجعنا ما لا سري على لغة دغمي إننا كنا نو كنا خننا ما لا سري على لغة دغمنا حتى ينوجنا فن بيتقلي الرود يا قادة كرقلات ربنا خوركمن قال تعالى إلى أهويه وصارق تجعلينك وصارقة تجبرتها لمن أواكز وركجا ثم أيكدو أنذل و مركزنا اللي لاغاد لايه النور هوينك اللهور مريي اجانيه و ماغدي وجاني و منك ثنان منك اللهور مريي السارق و مركز لمده جريمه و تمادي في هذا الرقي هوينك يا كفر يحو ادوبا نلا كفر ادوبا اقلين تايل ساعات اندها قرقرهتو كل مريسو فرايه بشي مها غوستو ادر اسكتو جد كفريثتو قفكي مريا بسيت minä päätyin, minun on puhuillaan, että kehullis. Koska se on huonon parannus, ei sinua, en näe, että se on niin, että se on aika niin. Ollaan käyttänyt, ollaan käyttänyt, ollaan käyttänyt, ollaan käyttänyt, ollaan käyttänyt, ollaan käyttänyt, ollaan käyttänyt, ollaan käyttänyt, ollaan We now realized that what people hear at all times That is the item that can show it From هي time to the places We will continue having the individual And we will enter the number of them It's not an object It's not a object It's not a object kit tehin It's an فقط عوجي أيديهما لبدها جمع وتجرة ما جورة يا جزآن أبالمرين بما ذالوا أبالمرين كصباح إيش احنا أهنت شو قنيل ما إيش قيسان كل قيسان دويه ورسانا يا تاسي وأنكالا بجيم عن توديل الجوية من الله إلى عجيب ودك الله رب جينا يايو كل كذا ركدي قفشن ريال حداي عن تين الجد جوية هذا حديث والله أبوينا ajiiz adomarisay ukadgay hakeem siduu maamulusu hukumi ku xidmiya murti badan haddana arag maralama kee jireenina hukum la furaya fa manhum taaba kan noqday tuugnimada in baddi dulmi intoo wax qaso labay ka gadan kan noqday tuugnimada wa aslah amalkii si suubiye tagya توبى عملك فإن الله بوينه يتوب عليه أكثوب ما قبله أورثوكه لا ما أسته والتوبيه تحديم ما قبله قرده ذلك إن الله بوينه غفور لا وذابل لسائر فتك قفقة النهضة رحم المؤمنين أن عريسته ألم تعلم قدرة الله أرك أصعدني ماذا هذا ألم تعلم مواد نغين الله بوينه له إباكا لجيه إوسقناتي ملك السماوات إلا ريال حانشاده إتقع أفورتي ومامولا وإسكالة والأرض إلا ريال كحانشادنا ألا كريه إوسقناتي للمرة يعذب اللواء نارا من روح عذاب لدونه ويغفر إباوه دافا لمن روحه يشاء نافد لدونه حدوك العذاب أيض يا ذو كرول والله أباينا على كل شيء وأحل كدمنتي دسي قدير الله وذول لا يعجزه شيء الله عقار منكر أما قدرة كبع سكر أما علم كغسومي كرملا وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد حظه بكل شيء علما و كل شيء عددا ألم تعلم موازنه أن الله يبوينا إلى الله كل يوصقنا خلقا أبو رصد الله و ملكا نصر و عبيدا الدونسي و حكما حكومة و رزقا بيليد و تبيرا معمولد في الله هذا ألم تعلم أن الله من كل كله يوصقنا والكسماوات إلى الله أنتو والارض والأرض يؤذب يبوى نارا من روحه ويشاو لدونه عذابه ويغفر يبوى نافا لمن روحه يشاو تافد لدونه والله يبويله على كل شيء وعلى ركادة من تدوشي قدير ألأه وذوي والله على